قوله تعالى وما عجلك عن قومك يا موسى ماذا قال المفسرون هنا عندما نعم ما حملت على العجلة وعلى تقدم قومك فإن الله واعد موسى أن يوافي جماعة من قومه إلى الطور لينزل عليهم التوراء على نبيه موسى عليه الصلاة والسلام فانتدب موسى واختار وانتخب سبعين من قومه على أنهم يذهبون معه إلى ربه إلى ذلك الموعد أو إلى ذلك الموضع الذي توعدوا أنهم يلتقوا فيه أو أن الله سبحانه يخاطب نبيه موسى فيه يسمع الصوت في ذلك الموضع وهكذا أيضا ينزل عليه التوراة سبق موسى قومه قال الله ما الذي حملك عن عجله حتى تركت قومك وخرجت من بينهم وهذا السؤال ليس استعلاميا أو ليس استعلاميا استخباريا والمقصود بالسدعة المعرفة وإنما هو لمسيئة بعده قال فإن قد فت قومك من بعد وذكر موسى العلة في كونه تعجل وسبق قومه في الاتيان إلى ربه وعجلت إليك ربي لترضاه هذا هو السبب الذي حملني أن أسبق القوم وآتي قبلهم العجلة إلى مرضاتك يا رب والمسابقة المسابقة إلى رضاك والزيادة والأيضًا كذلك الزيادة من الرضا يتزداد عني رضا وهذا شان الأنبياء المسابقة إلى رضوان الله شان الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام هم السباقون والسابقون لغيرهم سباقون في الخيرات سابقون لغيرهم أيضا فيها قال هم أولئي على أثري لماذا أتمي أولئي ولم يقل أولئك هم أولئك نعم شار إلى الغرب أي أنهم قريبون وقادمون على أثري واصلون بعدي ليس بيني وبينهم إن لمسا فإسيرا هم أولئي على أثري فليسوا بعيدين عني قريبون يا رب مني هم قريبون مني وعلى طريقي ولكن عجلت إليك ربي ترضى هذا الذي حملني على نسب القو. قال فإنا قد فتنا قومك أن يختمرناهم وأوقعناهم في هذه الفتنة من بعد انطلاقك وأضلهم هذا الفاجر وأضلهم السامري وأبعدهم عن الخير الذي قد استفادوه منك ومن أعظم ما استفادوه منك ما كنت تدعوهم إليه من التوحيد فانقلبوا إلى ضده تماما وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى آضاً السامري فترك الناس لأهل الأهواء تعب وضياع للناس وإنما هي المسابقة والمنافسة لهم وقد كان الشيخ مغبر رحمه الله يحث أهل السنة على السباق وأن يسابقوا أهل الأهواء يسابقوا غيرهم ويسبقوا إلى الناس فإن الناس مع من سبق أو من سبق إليهم وهكذا أيضاً إذا سبقت إليهم لا تتركهم فربما يأتي إليهم بعض أهل الأهواء ويضلوهم عما قد استفادوا من الخير من الداعين إلى الله سبحانه وتعالى وينبغي أن يتناوب على الناس إذا كان الشخص قد مل أو كل أو مرض أو تعب يخلف أو يخنف غيره عليهم ويخلفه غيره أما يترك الناس لأمثال السامري هؤلاء تعبوا الله يظنون الناس ويسعون في إضلالهم أمثال السامري كم فعلوا في الناس هؤلاء القوم كم فعلوا في الناس يكون الداعي قد علم الناس التوحيد وعلمهم السنة وحبب إليهم الخير ورغبهم في الخير وعلقهم بالله يأتي صوفي متهوك يقلبهم رأساً على عقب أو رافضي خبيث كما هو الحال الآن في بعض الأماكن التي هي أماكن سنة يسعون في قلب الناس إلى الرفض وإلى تبغيض الصحابة إليهم وبغض الصحابة وإلى التشكيك في القرآن والتشكيك في عائشة رضي الله تعالى عنها التي جاءت وراءتها في القرآن شككونهم في هذا فأمثال السامري كثير في هذا الزمان من الاشتراكيين والعلمانيين والصوفية والرافضة والإخوان المسلمين وغيرهم من المحارفين الذين يسعون في إضلال الناس وأضلهم السامري فمنهم من أضل السامري ومنهم من أضل غير ذلك من أهل الأهوة كلهم في مصبوا أحد وكلهم يجمعون الناس في هذا المستنقع الضلال فرجع موسى بعد كم يوما رجع موسى نعم أحسنته بعد أربعين يوماً رجع إليهم عليه الصلاة والسلام فرأى العجب عند أن قدم عليهم ورأى ما لا كان يتوقع أنه يكون لأنه قد مكث فيه معلمهم وهكذا رأوا من الآي ما رأوا ومنها إن جاء هؤلاء من فرعون وبط شرعون وما كان يتصور أنهم سيعودون إلى ما كانوا عليه أو إلى الشرك بالله حتى غضب غضبا شديدا عليهم وعاتبهم عتابا عظيما ووبخهم توبيخا على صنيعهم هذا أفطال عليكم العهد أم أردتم من يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي هذا ليش من تصرف فعلتموه ما بيني وبينكم إلا فترة زمنية يسيرة ما طال الأمد عليكم ولا العهد فترة قصيرة، لكن فعلتم أسبابا من أسباب مغضبات الله، من مغضبات الله سبحانه وتعالى، ومن أسباب سخطه الشرك بالله بل هو أعظم أسباب المغضبات وأسباب السخط. فعلتم شيئا عظيما وجرما عظيما يغضب الله عليكم به، وإذا غضب الله عليكم به فأي سعادة ستكونون فيها؟ سينتقم الله سبحانه منكم. فهذا في إشارة إلى وعيد المشركين ومن يدعون الناس إلى الشرك ومن يتلبس بالشرك أن الله يغضب عليه سبحانه وتعالى فهم جعلوا ذلك العجل الذي هو جسد كما سيأتي لا لحم فيه وإنما صنع من الحلي وقيل صار لحما ودمن. ابتلاهم الله الحلي تلك لحما ودما وصارت تمشي عجل مثل العجول ابتلاء من الله كانت الفتنة به أعظم لما صار لحما ودما وصار يمشي كغيره وصار يصيح ويصرف وله صوت وله خوار حصلت الفتنة به أعظم والله على كل شيء قدير ويبتن الله العباد بالدجال ويقول للسماء امطر تمطر ويقول الأرض تخرج كنوزها ابتنى لهؤلاء الناس وقد بين لهم لا صدق الصوفي إذا رأيته يقلب بعض الأشياء يجعلها كذا هذا كله تخيل وسحر وربما يفعل العظائم كما ذكر ابن بطة أو ابن بطوطة في رحلته وأنه رأى الساحرة عجيبة السحر تقول لي بعض الأشياء كن برا فت يكون برا كن كذا يطحن يطحن خبز يخبز وما قالت لشيء فعل كذا لو يفعل والله إنه ابتلاء عظيم وهكذا رأذانك الساحر الذي معه أربعة أولاد وثلاثة أولاد يقطعهم يجعل جزء على جزوه رأيا كانوا موجودا ويجعل أجزاء الأولاد متفرقه ومختلطة ثم يقول لها كوني فترجع كل شيء على مكانه يعني وإذا بهم أولاد على مكانه السحر عجيب وبلوة عظيمة الذي ما يتحصل بالتوحيد يقع في ذلك وليس بعيد أن يكون هذا كالعجل الذي هو من الحلي صار نحماً ودماً فابتلوا به أعظم صار يمشي يوصيح وهو بعيد ومنهم من قال جسداً على ما إنما هو مجرد جسد فقط لحم فيه تلاهم الله به صاروا يعبدونه والآن كم من من يعبد العجول في الهند يعبدون البقر فعندهم سخافة عقون إذا, إذا أردت أن ترى ما كان عليه المشركون قبل في الهند موجود كما يقول بعض الناس نحن قد نقرأ القرآن ونرى العجائب لكنها في الواقع في الهند لكن يعبد البقرة، وإذاك يعبد الحجر وإذاك يعبد الصنم والشرك الذي كان عند قريش موجود لازال في الهند عجائب وغرائب قال نسمع في القرآن ونقرأ في القرآن وهو موجود بحذافيره في تلك البلدان يعبدون بقرة عجيب وعجل يعبدون صنم حجر ووثن هذا غرائب والله غرائب وعجائب سخافة عقول في المشركين كما سيأتي أن الله سبحانه يبين سخافة عقولهم فلا يرون ألا, ألا يرجع إليهم قولا ولا يملكونهم ضرا ولا نفعا كيف يعمل هذا؟ لا يتكلم ولا يخاطبكم ولا يرد عليكم جواب وهكذا لا يملكون لكم ضرا ولا نفعا كيف تعبدونه؟ هذا من الغرائب والعجائب لكنها سخافة العقول ولا تستغرب ولا تتعجب والله هذا موجود الآن وإلا هذا موطن لا شك غرو لكن صلى الله العافية والسلام فلا تستبعد هذه الأشياء لا تستمعها موجودة عبادة عجول وعبادة بقر فلا زالت دعوة السامري موجودة في عبادة العجول والبقر لا زالت موجودة سامري من أوائل من دعا إلى عبادة العجول والبقر قولوا لم يعدكم ربكم وعدا حسنا ما هو الوعد الحسن الضل التوراة نزول التوراة هذا من أحسن ما قيل وعدكم بنزول التوراة وذهبتوا من أجل هذا قونه فأخلفتم موعدي هذه إضافة من إضافة المصدر لا مفعوله فأخلفتم موعدي الذي وعدتموني به أنكم تثبتون على ما أنتم عليه حتى أرجع إليكم وتكونوا في مقامكم ومكانكم حتى أرجع لا تحدثوا شيئا فاعتذروا بهذا العذر البارد الذي لا يغني عنهم شيئا وليس بمقبول هذا العذر قالوا ما خلفنا موعدك بملكنا وإنما هذا السامري قرنا، وليس باختيارنا يا موسى ولا بإرادتنا ولا بمحبتنا لهذا الشيء ولكن من شأ الضلال الذي أوقعنا فيما وقعنا فيها ذي الحلي التي معنا ولكننا حملنا أوزاراً فتأثمنا ورئينا أن هذه الأوزار لا تحل لنا فكان من شأ ضلالنا ومن شأ الخطأ الذي أوقعنا أننا قذفنا هذه الأوزار والحلي في النار وتابعنا السامر على القذف وكان معه أثر من حافر الرسول أخذ تراباً من حافر الرسول وألقاه معنا وربما كان معه الحلي وألقى الحلي أيضاً لما صهرت تلك الحلي أخذه وصنع منها ذلك العجل وقال هذا ربكم عبدوه ورب موسى أيضاً لكن موسى نسيه نسيه فقط وإلا هو رب موسى أيضاً هذا وسيأتي معنا النسيان إلى من ينسب فنسي هل المقصود موسى والمقصود السامري الذي نسي سيأتي معنا اليوم شامل هذا العذر ما هو مقبول من هؤلاء لذلك عاتبهم موسى عتابا شديدا على صنيعهم هذا كيف عنتم ترونه يدق المسامير فيه ويصنع بعض صهره ترون ما هو إله مصنوع أمامكم كيف تعبدوه هذا ضلال بعيد والله شيء شيء عجيب من المشركين هذا الفاجر يصنع عجل أمامهم يدق دق ويكسر ويصلح إلى آخر ذلك بالأخير هذا إله قم عبدوه ويعبدونه إيش من عذر لهم هذا إله المصنوع ذا إله خالق وليس مخلوق هذا مخلوق مع ذلك صدقوه لا تستغرب والله لا تستغرب ترى العجب والعجاب عند الصوفية وتسمع به لا تكذب ما تسمع صوصا في جانب هؤلاء الفجرة ممن ضلوا ضلالا بعيدا أنهم يفعلون يفعلون لا تقول هذا لا مو صحيح الشرك يبلد، الشرك يبلد والله، والبدعة تبلد، ولا تجعل الشخص يفهم شيئا أي شيء يقولون هذا طيب طيب، وبعدهم يمشي أي شيء، والبدعة أيضا حتى وإن لم تكون على هذا الذي أشرنا إليه، تبلد أصحابها شباب الإخوان المسلمين بلداء يصدقون حسن البنا فيما يمليه يصدقون أيضاً منظريهم فيما يقولون في غاية البلادة. لا كتاب ولا سنة ولا قرآن ولا برهان بس قال الشيخ صدقوهم ثقى عمياء وهولى وثقوا في السامري وربما كان عندهم رجل فاضل ورجل جيد هذا السامري وأظهر لهم الخير وكان أرفع منهم صدقوه وتابعوه على عجل صنعه أمامهم دقدق دق مسامير فيه وصلح فيه وبعد نهاية هذا ربكم صدقوه فأهل البدع بلداء في غاية البلادة، يصدقون ما يمليه عليهم رؤسائهم، وزعمائهم ومنظروهم، ولا يقولون لا هذا لا كيف ذا ما في سؤال، وإنما القاعدة كون بين يدي شيخك كالميت بين يدي المغسل، هذه القاعدة يمشون عليها. لا تقول هذا كيف وهذا كيف تسأل تستغرب تستغرب شيء، سلم تسليما كاملة، الحمد لله الذي نجانا من هذا. ومن صنيع القوم الظالمين هذه نعمة على أبناء السنة أن الله نجاهم وحماهم مما ابتلى غيرهم به وجعلهم أهل القرآن وأهل السنة وأهل الدليل الذين يبنون الأساس على شيء متين أسسهم مبنية على ما تعلمون من كتاب سنة ذلك لا تخور هذه الأسس بل تكون صلبة ويتفرع عليها ما يتفرع من الخير ومع ذلك بعضهم ينحرف عن هذا ويذهب بهذا ويذهب يمينا وشمالا فالناس تفلتون عن الأنبياء فضلا عن الدعاء إلى الله هذا نبي بين أظهرهم وتفلتوا عنه عليه الصلاة والسلام ما قد مات لا زال موجودا ما مات بعده بين أظهرهم مذهب فقط لأمر ما ولغرض سامي عظيم وهو اللقاء بالله سبحانه وتعالى والتوراة وتلقي التوراة وإذا بهم يتفلتون تفلتوا على الأنبياء فضلاً على الشيوخ وعلى العلماء إنما مثلي ومثلكم كمثلي رجل أوقد ناراً وجعل الجناد والجراد يقعن فيها وأنا آخذ بحجزكم وأنتم تفلتون عني إيش بعلكم أنا أقول لكم تعالوا هذه الطريق التي توصل الله إلى الجنة وأنتم تفلتون عني هؤلاء أنبياء يتفلتون عنهم كيف العلماء الذين صار لا يسمع لهم إلا من رحم الله يسمع لهم كيف بالدعاة المساكين الذين هم دون العلماء وصار كثير من الناس لا يباني بهؤلاء أهل الخير والنصحة إلا من رحم الله يسمع كلامهم وتوجيههم في الفتن ونصحهم لهم فينجوا منها وولئك المعرضون هم الجمهور يقعون فيها كما قال رسول الله في هذا المثل العظيم وأنتم تفلتون مني إنما مثلي ومثلهم كرجل أو قد نار فجعل الجراد والجنادب يقعنا فيها وأنتم الحال نفس الحال نار واضح أمامكم ورسول الله يسحبكم منها يدلكم طريق الرشاد ويهديكم إلى طريق الرشاد وأنتم تبغون مثل الجراد نافي في الصبر قال رحمه الله قال قوله ولكن حملنا قراب عمر وحمزة والكسائي وابو بكر ويعقوب حملنا بفتح الحاء وتخفيف الميم وقرأ الآخرون بضم الحاء تشديد الميم أي جع جعلونا نحملها وكلفنا حملها أوزارا من زينة القوم أي من حلي قوم فرعون سماها أوزارا لأنهم أخذوها على وجه عارية فلم يردوها وذلك أن بني إسرائيل كانوا قد استعاروا حنيا من القبط ومقهم فرعون وكان ذلك معهم حين خرجوا من مصر وقيل غيرها أنه لما ألقى الله تلك الجثث على الساحل أخذوا الحني التي عليهم ومشوا وقيل إن الله سيئتي اذكروا الحمد لله وقيل إن الله لما أغرق فرعون نبذ البحر حنيهم فأخذوها وكانت غنيمة ولم تكن الغنيمة حلالا في ذلك الزمان فسموها أوزارا لذلك وهذا لا بأس أن الذي خرج على الساحل هي الحني فقط أما الجثث فبقيت إلا جثث فرعون جعلت على نجيني أجلك عبرة هذا الإله الذي يزعم أنه إله انظروا وإنه الآن مطروح يعتبر الناس وبقية الجثث ما عندنا خبر أنها خرجت وغالب البحر أنه يقلف ولا يعني يقبل الميتة يلفظها إلى الساحل هذا المعلوم من البحر فيقون فرعون أيضا تلك الجثث لكن المقصود كان والذي أراده الله جل وعلا جثث فرعون أنها تخرج حتى يرى الناس فرعون منهو هذا فرعون فأخذوا الحلي إما أن تكون الجثث مع الحلي أو الحلي فقط التي قذفت، والتي جعلت على الساحل ولم تكن الغنيمة حلالا لهم في ذلك الزمان فسمها أوزاراً لذلك قوله تعانى فقدفناها قيل إن سامرية قال لهم احفروا حفيرة فألقوها فيها حتى يرجع موسى قال الصدي قال لهم هارون إن تلك غنيمة لا تحلوا فاحفروا حفيرة فألقوها فيها حتى يرجع موسى فيرى رأيه فيها ففعلوا وهذا من تواضع هارون عليه الصلاة والسلام في الرجوع إلى من هو أعلم منه وهذا هو الذي ينبغي كما رجع أبو موسى ولم يحدث شيئا حتى جاء إلى أبي عبد الرحمن عبد الله المسعود ورأى أنه أعلم منه وأنه لا شك أنه أعلم منه وأنه حبر من أحبار الأمة حتى ينظر رأيه ماذا سيقول في أولئك الذين يقولوا انسبحوا مئة وهللوا مئة وكبروا مئة فانتظر رأيه وهكذا في مثل هذه المسائل المهمة أنت تنكر المنكر فهارون أنكر المنكر لكن القطع فيها لا يقطع فيها غيرك وإلا هارون ما سكت عنهم أبداً أنكر عليهم هذا المنكر ونقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري عصوا قالوا لن نبرح علي عاكبين سنستمر يا هارون على ما نحن عليه حتى يرجع موسى وينظر هذا صواب ولا خطأ ينكر المنكر والخطأ ينكر لكن قطع فيه وأن هذا كذا وكذا وأنه صار حزميا، وصار هذا لغيرك والخطأ لا بأس إذا فيه خطأ واضح ظهر فإنه ينكر ويبين أنه خطأ خلال الصواب لكن هناك أمور ربما لا تستطيع أن تقطع فيها أنت يقطع غيرك فيها فلانتظر رأي فلان يقول لنأيش بهذا الذي قد أنكرناه فإن رأى ما رأيت زاد في الحكم حمدت الله وإن قال هذا غير صواب فتأنى في الحكم وهو غير معصوم أيضا كذلك لكن تأنى أنت واجعل هذا في صدرك واحتفظ به أو قال اهدأ, اهدأ حتى يفرج الله سبحانه وتعالى قال السدي قال لهم هارون تلك غنيمة لا تحن فاحفروا حفيرة فألقوها فيها حتى يرجع موسى فيرى رأيه فيها ففعلوا قوله فقذفناها أي طرحناها في الحفرة قوله فكذلك ألقى السامري ما معه من الحلي فيها وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أوقد هارون نارا وقال قذفوا فيها ما معكم فألقوه فيها, فألقوه فيها ثم ألقى السامري ما كان معه من تربة تربة حافر فرس جبريل فهو محتمل أنه قذف ما قذف القوم من الحلي التي معه ومحتمل أنه قذف ذلك التراب الذي بيده وأخذ من حافر فرس الرسول وألقاه ولا مانعfol أنه ينقي ما معه من الحلي وأيضا كذلك تلك التي أخذها التربة فألقى الاثنين ألقى الحلي وألقى أيضا التربة التي أخذها من حافر فرس الرسول فألقى شيئين السامري لأن الآية كما ترى فكذلك ألقى السامري ولم يبين ما هو الملقى الذي ألقاه السامري ومحتمل أحد الأمرين ومحتمل كلاهما التربة والحني التي كانت معك بني إسرائيل قال قوله فقذفناها إي طرحناها في الحفرة وكذلك ألقى السامري ما معه من الحني فيها قال السعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أوقد هارون نارا وقال اغلفوا فيها ما معكم فألقوه فيها ثم ألقى السامري ما معه من تربة حافر فرس الرسول فرس جبريل الرسول مقصود به جبريل قال قتادة كان قد أخذ قبضة من ذلك التراب في عمامته الله أعلم شاهد أنه أخذ شك أخذ شيئا من حافر الرسول ومما مشى عليه الرسول فرس الرسول أخذ شيئا من التربة واحتفظ بها ثم غرهم بذلك وأني معي من آثار الرسول وآثار جبريل وكم يغرون الناس بهذه الأشياء يقترب الناس يحبون الصالحين الناس فإذا قالوا هذا ما شاء الله معه شعر النبي عليه الصلاة والسلام ذهبوا يتبرقوا بشعر النبي ما بقي شيء من آثار رسول الله موجودا أبدا ومن زعم ذلك كذب فللبجة التي كان يلبسها وللشعر ما بقي شيء من آثار رسول الله إلا الآثار المعنوية التي يجب أن يؤخذ بها السنة والعلم والدين الذي خلفه أما الآثار الحسية ما في آثار حسية يكذبون عليك لا نعار رسول الله موجودة ولا شعر رسول الله موجود ولا جبة النبي عليه الصلاة والسلام موجودة كله كذب في كذب يكذبون على الناس الآن الصوفية وهذا شعر النبي وهذا كذا وهذا نعاله كذب فالذي باقي إن كنتم تريدون تأخذون به هو الأعظم وإن بقي الثاني على التسليم فإننا نأخذ بما بقي من سنة وأثار سنته الذي عزفتم عنها وتركتموها وألجأتم إلى ما أردتم تغرير به على العوام حتى يقعوا في الشرك مع أن التبرك رسول الله لكن أنتم ما تريدون هذا تريدون آثار الأولياء، أولياءكم، أولياء المخرفين. لكن كيف تتوصلو حتى يتبرك الناس بأثار رسول الله؟ ثم تصلوا إلى أن التبرك جائز مطلقا وما فيه مانع. واللهل السنّة يجوزون هذا ولا غضاضة فيه. وقد كان يتبرقون بشعره، قد كان بقي شيء عند من عند من شعره عند بعض زواجه. وكان ترجه في الماء ويشرب المريض منه ويشفى بإذن الله سبحانه وتعالى وهكذا تبرك بنخامة وتبرك بوساق وتبرك بغي ذلك ما فيه مانع لكنها ما هي موجودة فنتبرك بالتمسق بسنته والعمل بسنة عليه الصلاة والسلام هذا إن شاء الله نكتبه لأننا سندخل فيه في آيات أخرى إن شاء الله إنا هُنَا سُبْحَانَ اللَّهِ حِنَدَكَ لا